قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولهك أصحاب الجميم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينه وتفاخ بينكم وتكاثر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 لعَلَ مَلهَّ مَ يَصرُرُ وَرسُلَ بالِالغَيبَ إِ الله ضَو عزيز وَلَقدَدَ رسَلناانُ حَ وَبَرَهم وَجَعلنا فيِي الذُِّيةِ مَنّ بتَوَكِتابابَ فمِهُ م تَد وَكَث مِهُم فَاسِون وقفينا على آخرهم برسلنا وقفينا بعيث بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في القلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها وجعلنا في القلوب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 ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله أخوه الرحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن ترجمة نانسي قنقر